بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقبم ومن شر في القدم ومن شر حاسد اذا حسد